من ناهره الرحيم وان نازعات غرقا والانشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يوما اذ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 إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 ان في ذلك لعبرة لمن يخشا اانتم اشد خلقا ام السماء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 فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَى كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا